صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الضالين ولقد عهدنا فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس أباه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجا من الجنه فلا يخرجا من الجنه فتشقوا ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يقصفا لعليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قَالَه بَطَا مِنْهَا جَمِيعًا قَعْضُ صُل لِبَعْضٍ عَدَم فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي نُدَاء فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإن له وعيشا ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامه اعما قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قلَ كَذَلكَ أَسَتْكَ آيثُناَا فَلَسٍ سم وَكَذَالِكَ يَوومَةُ سَاف وَكَذَالٍ كََ جزمًا أَسرَْكَ وَلَمْ يُؤْمنِ بِآياتِ رَبّ وَلا عذَامُآخَِةِ أَشَدّ وَأَذَقَا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 كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها ومن آلام ليفسف بشواطراها واطرافا نارا وأطراف لعل لك سردا ولا تمد عينيك الى ما استعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى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 قال رََّّن نَقَاوا رََّ ل لَنَاأَسَلتَ إ إن رَسونَ فَلَتَّبِ آياتاتِك فَلَتَّب آياتاتِكَ مِن قَابن يَذَِّ وَنَقزَ قُنْكُّ جَرَِّ بص فسدغ الننون مد أصحاب الصرااق الس ومان الدد